وَأَنْ نَبِيٌّ وَفَجَّرْنَا فِيهَا هَنَلَيْنِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 112. وكل في فلك يسبحون 113. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 114. وخلقنا لهم من مثله ما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 مما لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 119. فِي في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 110. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن 111. إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 112. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون